ما يأخذ به أهل السنة والجماعة من الموالاة لآل البيت ولأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم بين ما لا يتم الولاء إلا به وهو البراء. فقال رحمه الله تعالى مبينا تبرأ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وفي حق آل البيت ويتبرؤون يعني أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة الناصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل قال رحمه الله تعالى مبينا ما عليه أهل السنة والجماعة من تبرؤ من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبرضون الصحابة ويسبونهم والروافض طائفة بلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل البيت وهم من أضل أهل البدع وأشدهم كرها للصحابة رضي الله عنه وهؤلاء من نظر في كتبهم أو في الكتب التي ردت على كتبهم رأى من ذلك ما تقشعر منه الجلود ولعن زنادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد التي صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهانه وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزير جدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين الروافض هؤلاء الغلاة في آل البيت في علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى الصحابة أرمعين والنواصد الذين ينصبون العداء لآل البيت وأقدحون فيهم وأسبونهم فهم على النقيض من الرواد الرواد اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسني ففي القلوب يغضون الصحابة ويكرهونهم إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغاياتهم وغلوا فيهم وهم آل البيت وفي الألسن يسبوا لهم فيلعنوا لهم ويقولون إنهم ظلمة ويقولون إنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبه عليهم من الله ما لا وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحا للصحابة رضي الله عنهم وحدهم بل هو قدح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو قدح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل أما كون السب للأصحاب رضي الله عنهم قدحا في الصحابة فواضح وأما كونه قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق كما يبدع الروافض فهذا فيه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر وهو تكذيب فيما أظهر به من فضائلهم وملآطبهم رضي الله عنهم وأما كون سب الأصحاب رضي الله عنهم قدحا في شريعة الله فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة فإذا سقطت عدالتهم لم يبقى ثقة فيما نقلوه من الشريعة فيعد هذا قدحا في شريعة الله تبارك وتعالى وأما كون سب الأصحاب قدحا في الله سبحانه فحيث بعت نبيه صلى الله عليه وسلم في شرار الخلق واختار هؤلاء لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته هذا في قدخ في الله تبارك وتعالى فهذه الطوام الكبرى فترتب على سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأهل السنة يتبرؤون من طريق هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم وأهل السنة يعتقدون أن محبة الأصحاب فرض وأن الكف عن مساويهم فرض وقلوب أهل السنة مملوئة من محبة الأصحاب رضي الله عنهم لما كانوا من للإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد على في سبيل الله ويتبروا أهل السنة من طريقة المواصب الذين يؤذون أهل البيت لقول أو عمل فأهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب الذين هم على عكس الروافض الذين يغلون في آل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة وطور الألوهية أما النواصب فقابلوا البذعة ببذعة فلما رأوا الرافضة يغلون في آل النبي المأمون صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نغض آل البيت ونسبه مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليه والوسط دائما هو خير الأمور ومقابلة البدعة بالبدعة لا تزيد البدعة إلا قوة فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء هؤلاء، أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل أهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه من أصول أهل السنة ومن عقيدة أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني يمسكون عما وقع بين الأصحاب من النزاع رضي الله تبارك وتعالى عنه موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم وموقف أهل السنة مما ينسب إلى الصحابة من مساوي الأخلاق والمثالبها التي اتخذها أعداء الله سببا للوقيعة فيهم والنيل منهم موقفهم مما ينسب إلى الصحابة مما ينسب إلى صحابة مما ساوي أو مثال أعداء الله سبباً للوقيعة فيهم والليل منهم وقد جعل بعض المتأخرين والكتاب العصريين أنفسهم محتماً بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوابوا وفطؤوا بلا دليل بل باتباع الهوى وتقليد المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم في تاريخهم المديد وسلفهم الصالحين الذين هم خير القرون لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام العظيم وتفريق كلمة المسلمين موقف أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأهل السنة يعرفون للأصحاب قدرهم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعت بينهم نزاعات وشد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال هذه القضايا مشهورة وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد كل منهم أي من الأصحاب يظن أنه على حق ولا يمكن أن نقول إلا عائشة والزبير بن العوام قاتل عليا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق بل كل فريق كان يعتقد أنه على الحق واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق في ذات الأرض ولكن يعتقدون أنهم على الحق ولا يستلزم اعتقادهم أنهم على حق أن يكونوا قد أصابوا الحق ولكن إذا كانوا مخطئين فنحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن جتهد وأخطأ فله أجر واحد فهؤلاء الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم من لم يصب الحق فهو مجتهد مخطئ فله أجر فهذا هو ما ينبغي أن يكون حيال الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة فإنهم قد ياهدوا المختارا وعاين الأسرار والأنوار وياهدوا في الله حتى أبان دين الهدى وقد سمى الأديان وقد أتى محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليله وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار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 فما وقع منهم إنما كان عن اجتهاد من أصاب منهم الحق له أجران ومن لم يصب الحق له أجر واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له وجهتان الجهة الأولى الحكم على الفاعل والجهة الثانية موقفنا من الفاعل وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما تقرر الكث عن كثير مما شدر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخثاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب خب الصحابة والترض عنهم وكتمان ذلك متعين على العامة وآحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى فالقوم لهم سوابط وأعمال مكثرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصه فقانون السلف أن الكتب التي فيها ذكر لما شجر بين الأصحاب وما كان من القتال الذي نشب بينهم أن تحرق تلك الكتب وأن تطوى ولا تروى يقول العلامة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهذا كلام السلف ولكن هذه صياغته من سن قلمه رحمه الله قال وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا يعني هو مقصور بين أهل العلم فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم وكتمان ذلك يعني كتمان ما ورد مما كتب في الدواوين والكتب والأجزاء فيما شجر بين الصحابة وما كان من القتال بينهم رضي الله عنهم أجمعين فثمان ذلك متعين على العام وأحادي العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم الموصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر ذلك العالم المنصف العري من الهوى لهم كما علمنا الله تعالى فالقوم لهم سوابق وأعمال مكثرة لما وقع منه وجهاد محاء وعبادة مبحصة فهذا قانون السلف وهذا ما ينبغي أن يكون وأما نشر ما كان مما هو منقطع وضعيف وبعضه كذب لأن ذلك في جملته إنما نقله أصحاب الأخبار ونقل في كتب التاريخ وفي كتب الأدب وما أشبه وتوفر على كتابته كثير من المتشيعة ومن أصحاب الأهواء والتاريخ لم يمحص إلى يوم الناس هذا نقلا بمعنى أنه يعرض على قواعد المحدثين من أجل نفي الدخيل وإثبات الأصيل و. الذي هو كحاطب ليل لا يدري ما يقع في يده يأخذ بهذا وحادا ويعمل عقله ويذهب خابطا في كل فج سائرا على غير طريق ولا سبيل ويأتي بطعمات فيها الطعن في الأصحاب والطعن في الأصحاب كما مر طعن في الله تبارك وتعالى وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الأصحاب طعن في الشريعة الطعن في الأصحاب رضي الله عنهم لأنه نصف لدين الإسلام العظيم فلا يمكن أحد أبدا أن يطعن في واحد من أصحاب النبي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك وبيّن أن الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز والطعن في الأصحاب جملة مكفر مخرج من الملة كما مر ذكر ذلك بحكمه إذا الذي حصل بين الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم له جهتان الجهة الأولى الحكم على الفاعل والجهة الثانية موقفنا نحن من الفاعل الحكم على الفاعل قد سبق أن ندين الله به أنما جرى بين الأصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين فهو صادر عن اجتهاد والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور منفور له وله أجر واحد فهذا موقفنا من الفاعل أنه مجتهد ودائر بين الأجر والأجرين وأما موقفنا من من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر ربينه. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا؟ ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون. ولسنا غانمين أبدا. يعني أحسن حالاتنا أن نكون سالمين. أحسن الحالات أن نكون سالمين. يعني إن حزننا أعظم. الدرجات وأعلى الرتب إذا ما تناولنا ذلك الذي كان بين الأصحاب ولم نمسك عما شدر بينهم فأحسن حالاتنا أن نمضي لا لنا ولا علينا وأما إذا لم يكن ذلك ولم تكن السلامة فهو الإثم وهو التورط في المعصية العظيمة فلماذا هذا؟ ولماذا لا نقول كما قال سلفنا الصالحون؟ فلك دماءٌ الله منها أسيافنا فلا نلوث بها السننَنا لماذا لا نمسك عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهم كما رأيت دائرون بين الأجر والأجرين لماذا لا نمسك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلة الأخبار وحملة الشريعة لماذا لا نمسك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهم خير الناس بعد الأنبياء لماذا لا نمسك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهم في عناقنا أعظم المنة بأن أدوا إلينا الشريعة وافية كاملة غير منقوصة كما تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ساروا في البلاد فاتحين داعين إلى الله رب العالمين مجاهدين في سبيل الله جل وعلا لماذا لا نمسك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما الذي يعود علينا نحن من النفع والفائدة إن ظللنا نهدر بألسنتنا بين أشداقنا قطر للأجوث وتجري أقلامنا بمدادنا تسود الصفحات طعناً أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء وقرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناسه خير ناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهم خير من الحواريين وهم خير من أصحاب موسى وهم خير ممن آمنوا مع نوح وخير ممن آمنوا مع هود وصالح هم خير الخلق بعد الأنبياء رضوان الله عليهم أجمال فلماذا لا نعرف لهم قدرهم ونحترم مقاديرهم؟ ولماذا لا يتوقف المرء منا عند قدره ولماذا لا يلزم حده ولماذا يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه عقيده؟ فالواجب علينا أهل السنة والجماعة تداها هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة وأن نطالع الأخبار أو التواريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة يعني من كان متحصصا في ذلك أو كان مريدا للدفاع عن الأصحاب رضوان الله عليهم لا يحل أن ننظر فيما شر بين الأصحاب فيما سود المسودون من صفحات فيها من الطعن في الأصحاب ما فيها لا يجوز أرادع معك ما قال الإمام الذهبي رضي الله تبارك وتعالى عن علمائنا من السلف الصالحين ورحم علماءنا من المتمسكين بدين رب العالمين الداعين إلى سنة خير المرسلين قال الإمام الذهبي رحمه الله كما تقرر الكف عن كثير مما شذر بين الصحابة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 التي فيها ذكر ما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم حكم السلف فيها أنها ينبغي أن تُعدم وأن تحرق لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم وكتمان ذلك متعين على العامة وآحاد العلماء على العامة وآحاد العلماء وقد يرخص وقد يرخص ويسمح في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهواء بشر أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى فالقوم يعني الصحابة رضي الله عنهم لهم سوابق وأعمال مكثرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصه فهذا حكم السلام في هذا الأمر العظيم الكبير ومن أراد أن يتنكب سبيل السلف فدونه واليسر حيث شاء المسير ومن أراد أن يكون على جادة السلف فهذا قانونه وهذا تلخيص ما قالوه يعني ما قاله الإمام الزهبي رحمه الله تعالى هو ملخص ما قال السلف السابقون عليه رحمه ورحمهم الله رب العالمين لخصه هو ببيانه وأتى بهذه الصياغة رحمة الله عليه فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة وألا نطالع الواجب علينا ألا نطالع الأخبار أو التواريخ في هذه الأمور إلا المراجعة الضرورية ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب وأما خطأك أنت فغير مغفور لأنك لست من أهل الاجتهاد فإن أفطأت في حقهم فالله تبارك وتعالى يفصل بينك وبينهم عيب كبير أن تأتي في القيامة خصيما لأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلي وسلم عيب كبير لا يليق بمسلم يرقب في المؤمنين إلا أو ذنه أن يأتي وخصماؤه يوم القيامة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت الوحو كمعاوية والمجاهدون في سبيل الله كعمر بن العاص وكأبي سفيان وسواهم عيب كبير أن تأتي وهؤلاء خصماؤك بين يدي الله رب العالمين يقول الواحد منهم رضي الله عنهم لربه الزل هذا لماذا طعن فيه لماذا سبني لماذا شتمني فماذا تقول أهل السنة والجماعة موقفهم فيما شدر بين الصحابة يتلخص في أمرين يمسكون عما شدر بين الصحابة ويعتذرون عن الآثار المروية في مساويهم لأنهم يستنبطون المساوي ويتتبعون العيوب ويبثون ذلك بين الناس من كل منافق ومغموج في دينه وكافر بالله رب العالمين ومنافق أهل السنة موقفهم مما شدر بين الصحابة يتلخص في أمرين هم في أنفسهم يمسكون عما شدر بين الصحابة رضي الله عنه والأمر الثاني يعتدرون عن الآثار المروية في مساويهم رضي الله عنه جملة هذه الاعتذارات بينها شيخ الإسلام رحمه الله وبين هذا الأصل فقال ويقولون يعني أهل السنة والجماعة إن هذه الآثار المروية في مساويهم رضي الله عنه منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح هذه اعتذارات يعتذر بها أهل السنة عن الآثار المروية في مساوي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم فلا تتعسى منها ما هو كذب محر منها ما هو كذب لم يقع قط وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت. هذا فاش جدا وهو كذب أبلق محت ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجه هذان القسمان كلاهما يجب رده القسم الثالث ما هو صحيح فماذا نقول فيه؟ بينه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله والصحيح من هم فيه معجورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب فيها المجتهد فله أجران وإن أفطأ فله أجر واحد. فهذا حل كما ترى شرعي صحيح مؤسس على دين محمد ومنلة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الآثار المروية في مساء الأصحاب رضي الله عنهم منها ما هو كذب هذا يرد ومنها ما له أصل ولكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه هذا يرد وبعضها صحيح فما لا نقول فيه نقول هذا هم معذورون فيه لأنهم إما مجتهدون مصيبون لهم أجران وإما مجتهدون مفطئون لهم أجر واحد فهذا الذي صح هو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب فيها المجتهد فله أدران وإن أخطأ فله أجر واحد. فما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وَإِنِ اجْتَهَدَا وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَحِنٌ فَمَا جَرَى بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمَا صادر عن اجتهاد وتأويل لكن لا شك أن علي أقرب إلى الصواب فيه من معاوية بل نكاد نجزم بصوابه إلا أن معاوية كان مجتهدا ويدل على أن علي أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك أبو سعيد رضي الله عنه وهو في الصحيحين ويح عمار تقتله الفئة الباغية فتان الذي قتله أصحاب معاوية وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام لكنهم متأولون والصواب معلين إما قطعا وإما ظنا فله أدران ادتهد فأصاب ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه يجتهد فأخطأ فله أجر واحد يقول الخارجون في هذا الزمان ونحن أيضا مجتهدون وإن أخطأنا فيكون لنا أجر واحد نقول لستم بمجتهدين أنتم جهلة ومن كان منكم في مقام كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم فليجتهد ما شاء من كان منكم في علم الأصحاب أو في علم من كان مع الأصحاب من التابعين ومن أهل الصلاح والفلاح والعلم المكين فليجتهد ما شاء وأما أن يأتي فصل لا يدري كيف يستنجي من رديعه ثم يجتهد ويخرج على الأمة بسيفه ويقول أنا أيضا مجتهد وإن أخضأت فلي أجر واحد نقول ألا شاهت الوجوه إلزم حدك ولا تتعدى قدرك فإنا نتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك فالقول كما ترى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحى عمار فاقتله الفئة الباغية فكان الذي قتله أصحاب معاوية وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام لكنهم متأولون والصلاب مع إما قطعا وإما ضنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وهناك قسم رابع وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل فالفيف الإسلام رحمه الله تعالى مبينا الرابع من الاعتذارات وهو أن أهل السنة يعتقدون أن الصحابة بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ فقال رحمه الله وهم مع ذلك لا يعتقدون أي لا يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره لا يعتقد أهل السنة ذلك لقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وهو أحمد الترمدي والدارمي وابن ماجه والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله ولكن العصمة لا في أفرادهم فلا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنما العصمة في إجماعهم فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم فالعصمة في إجماعهم لا في أفرادهم فيعتقد أهل السنة أن الأصحاب بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر كما حصل من مصطح بن وحسان بن ثابت وحمنة بن جحش في قصة الإذك وقد أفرجها الشيطان من طريق عائشة رضي الله عنها ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم فالشنف الإسلام بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة يعني تغيرهم من البشر لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة منه. بينشأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في قوله ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إنصافا. هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر. وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد فهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر وساق فصة حاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه فمن ذلك قصةحاطب ابن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فلم يصلهم الخبر يعني لم يصل قريشا فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق حاطب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه قوله حتى إنه يغفر لهم يعني للأصحاب من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمح السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم والقرون جمع قرن والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة ويطلق القرن على المدة من الزمان أيضا فيطلق القرن على أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة كما يطلق على المدة من الزمان فهم خير القرون المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده وذلك مقرر في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون أو خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومقرر في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل وكثرة مكفرات الذنوب لديهم قررها أيضا الشرع الأغر يقول شيخ الإسلام ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيبا ومن تاب من الذنب فمن لا ذنب له فلا يؤثر عليه أو أتى بحسنات تمحوه يعني إذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وحينئذ لا يبقى له أثر بل قد يكون الأمر كما قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أو أتى بحسنات تمحو بقوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات قوله أو غفر له بفضل سابقتك لقوله تعالى في الحديث القدسي في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فوله كل هذه مكثرات لما وقع منهم مما صح وأما الكذب فإننا لا نقبله وأما ما له أصل زيد فيه ونقص منه فإننا لا نقبله وأما ما صح فكما ترى أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم احق الناس بشفاعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم احق الناس بشفاعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في امته والصحابه رضي الله تبارك وتعالى احق الناس في ذلك واولى الناس به صلى الله عليه وسلم ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما يكفر ذلك أيضا أوبت لي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإن البلاء في الدنيا يكفر ما به السيئات فما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مسلم يصيبه أدم من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئات. كما تحط الشجرات ورقها أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة منها ما أخرجه الشيخان ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا قال لفئة الإسلام رحمه الله تعالى فإذا كان هذا في الذنوب المخطقة يعني التي وقعت منهم فعلا من ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه هم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس به وأحق الناس بشفاعته أو يغفر الله رب العالمين لهم بفضل سابقته أو يأتون بحسنات ماحية أو يتوبون مما وقعوا فيه فيتوب الله تبارك وتعالى عليهم ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر فيغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمح السيئات ما ليس لمن بعدهم فهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وهؤلاء الأصحاب أولى من نعت بتلك الخيرية رضوان الله عليه هذا في الذنوب المحققة يعني التي وقعت منهم فعلا فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين والاجتهاد بدل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور وأن يعني أنت ناولتهم ما لك ما الذي لك هم رضي الله عنهم كانوا مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور وقد سبق دليل ذلك فتكون هذه من باب أولاء أن لا تكون سببا للقكح فيهم والعي لأن الذنوب المحطقة كان شأنها على ما مر من إتيانهم بالثوابق العظيمة التي يغفر للواحد منهم بسببها ما لا يغفر لمن كان بعده وأيضاً للحسنات الماحية وللعبادة الممحصة وللتوبة النصوح ولما ينزله الله رب العالمين من البلاء إلى غير ذلك من مكثرات الذنوب هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مرد في الصحابة من أعظم الإجساد في الأرض ومن أعظم المحاربة لدين الله رب العالمين ولكن الناس لا يعلمون الطعن في الصحابة طعن في الله وقدح في ربنا جل وعلا الطعن في الصحابة طعن في رسول الله طعن في شريعة الله رب العالمين لأنهم هم الذين حملوا إلينا الكتاب والسنة والزنادق إنما أرادوا أن يبطلوا شهودنا حتى يبطلوا الشريعة وحتى ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في الصحابة طعن في رسول الله لأن القوم لما لم يجدوا سبيلا إلى الطعن فيه صلى الله عليه وسلم طعن في أصحابه لكي يقول القائل رجل سوء حوله قوم سوء ولو كان رجلا صالحا لكان حوله قوم صالحون الطعم في الصحابة كبير جدا وخطير الأثر جدا على دين الله رب العالمين الطعم في الصحابة يشكك في التراف يشكك في السلة يفتح الباب للزنادقة يفتح الباب للمنافقين والمجرمين والكفار والذين يحاربون دين الله رب العالمين الطعم في الصحابة يجعل الإنسان يشك في الأحديث فكيف أداها هؤلاء وهم لا يستأمنون كانوا طلاب دنيا يحاربون للملك ويستبيحون الدماء ولا ينطبون في مؤمن إلا ولا ذمة طعن في الأصحاب طعن في الدئانة هدم للشريعة مشاقة لله ومحاربة لرسول الله وهو دين من وهو مدخل المنافقين لهدم دين رب العالمين طعن في الصحابة كبير ولو كان الطعن في صحابي واحد لأن الطعن في صحابي واحد يفتح الباب ويهز الثقة وهذا كبير وأنت كما رأيت الذي نفل عنهم رضوان الله عليهم دائر بين الكذب المنفي لا نقبله وإنما نطرحه يجعله دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام كذب أبلق له قرنان وإما أن يكون ما قد نخل عنهم رضوان الله عليهم له أصل وزيد فيه ونقص منه وهذا كثير جدا وأنت خبير لأن الناس يكذبون لا يتورعون إلا من رحم الله رب العالمين وقديما قالوا في الكوفة في دار الضرب فمصلحة سك العملة يقولون يدخل الحديث إليها شبرا فيخرج منها ذراعا رجل كان لا يعرف إلا بأربعة أحاديث فصارت أربعين فقيل له من أين قال بركة من عند الله رب العالمين كذب الصحابة عندنا من المعلوم من الدين بالضرورة في عقيدتنا مما هو مقطوع به عند أهل السنة والجماعة أنهم عدوه جميع عدوه كلهم من أهل العدالة رضوان الله عليهم فالذنوب المحققة يعني ما صح من ذلك خلا الكذب وخلا ما له أصل زيد فيه ونقص منه ما صح من الذنوب والمساوي إن كان محققا واقعا فهؤلاء لهم سواب ولهم حسنات محاءة ولهم عبادة ممحصة ولهم جهاد في سبيل الله قال الله تبارك وتعالى لما اطلع على آل بدر اعملوا ما شئتم فقد وفرت لكم والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تمس النار من بايع تحت الشدرة لا تمس واحدا بايع تحت الشدرة صحابة لهم جهاد المتأخرون منهم لا يبلغون رتبة المتقدمين لأنهم بذلوا وضحوا وجاهدوا ونصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يلمز ويغمز لماذا وكما سياتي في مآثره. رضي الله تبارك وتعالى عنه جهز جيش العسرة وحده رضي الله عنه واشترى بئر روما وجعله للمسلمين وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إحدى ابنتين فلما ماتت زوجه الثانية فلما ماتت قال لو كان لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان ويقول أحيا أمتي عثمان يعني أشد أمتي حياء عثمان ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رضي الله تبارك وتعالى عن أثمان الخليفة الراشد الشهيد الذي بشره المبي صلى الله عليه على آله وسلم بالشهادة فلا ذله ذل بالدخول وبشره بالشهادة على بلوى تصيبه فكان ما كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بما بشره به إنك تفطر الليلة عندنا فطعن أديمه الشريف طعنات وكان صائمة رضي الله تبارك وتعالى عنه الحيي الشفوق يغمس ويلمز ويرمى وتحذف وتشطب خلافته وقد قرر العلماء أن من نازع في هذا الأمر فهو ضال وكما قال شيخ الإسلامي تبعا للإمام أحمد فهو أضل من حمار أهله ما لكم وللصحابة ما لكم وللصحابة فلتنظروا إلى أعمالكم وإلى أحوالكم وإلى دينكم والصحابة مقامهم مقامهم ولا يضرهم ما يخال فيهم ولكن كما قالت عائشة ألا تنظرون إلى هؤلاء رضي الله عنهم قوم انقطعت قطعت أعمالهم بموتهم فأبى الله إلا أن تصلهم حسنات وهم في قبورهم فصلت عليهم هؤلاء تناولوا آراضهم وسبوهم وشتموهم وكفروهم كفروا الأصحاب لماذا يفتح أهل السنة البار للروافض لكي يلبسوا على أهل السنة في هذا الأمر العظيم والروافض يسبون الأصحاب سبا قبيحا يقولون عنهم إنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون في عمر رضي الله عنه الفاروق الراشد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقولون فيه القول القبيح يسبون عائشة ويرمونها بالفاحشة يرمون فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أو لا يعلمون إنما يريدون النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ما لكم وللأصحاب ما كان من ذنوب محققة وقعت في الحياة فعلا عندهم حسنات محاءة وعبادة ممحصة وعندهم سوابق وجهاد في سبيل الله رب العالمين ونصرة لدين الله رب العالمين وإذا كانوا مجتهدين فما تقولون إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا لهم عجر واحد والخطأ مغفور وأنتم ما حال اجتهادكم وما حال خطاكم وما حال تهوركم وتعنتكم وجهلكم وضلالكم ما حلكم أنتم في لمزكم وسبكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم بلمزكم وسبكم لأصحابه رضوان الله عليهم هذه الأسمان التي ذكرها شيخ الإسلام ترفع القدحة في الأصحاب وهي قسمان خاص بهم ما لهم من السوادق والفضائل وعام وهي التوبة والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والبلاء فما صدر من الصحابي من خطأ على قلته فهو بين أمرين الأول أن يكون صدر من الصحابي عن اجتهاد فهو فيه مأجور وخطأه مغفور الثاني أن يكون صدر عن غير اجتهاد فعنده من الأعمال والفضاء والسوابط الخيرة ما يكفره ويمحوه قال شيخ الإسلام ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جمد فضائل القوم ومحاسن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا نزر أقل من القليل ولهذا قال مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم لا أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر أقلف وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم وبعضها قيم فيه الحدود فتكون كفارة ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيئا من فضائل الأصحاب ومحاسنهم بقوله من الإيمان بالله ورسوله يقول ثم إن القدر الذي ينكر من ثان بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح فبين بعض فضائل الأصحاب وهذا ما يعنها إجمالا الإيمان بالله ورسوله الجهاد في سبيل الله الهجرة في سبيل الله النصرة لدين الله العلم النافع والعمل الصالح هم خير الخلط بعد الأنبياء هم الصفوة من قرون هذه الأم. فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة تغمر كل ما جاء من مساوي القوم المحققة، فكيف بالمساوي غير المحققة أو التي كانوا فيها مرتاهدين متأولين رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة. وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير خلق بعد الأنبياء هذا بالإضافة إلى ما فبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم اتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعلى هذا تثبت. خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص وبالنظر في أحواله فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا علم يقينا نقول شيخ الإسلام أنهم خير الخلق بعد الأنبياء يعني ليس خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أمة محمد بل في جميع الأمم بعد الأنبياء الصحابة خير الخلق جميعا بعد الأنبياء في جميع الأمم إذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى وخير من النقباء أصحاب موسى وخير من الذين آمنوا مع نوح ومعهود وغيرهم لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنه والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرنا الصحابة رضي الله عنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق فأصحابه خير الأصحاب بلا شك رضي الله عنه هذا عند أهل السلة والجماعة أما عند الرافضة فهم شر الخلق وأكفر الخلق إلا من استثنوا منه وكذلك هم عند الزائغين والضالين الذين لا يتبعون أصول أهل السلة والجماعة قال شيخ الإسلام لا كان ولا يكون مثله لا كان ولا يكون مثله أي وجد ولا يوجد مثلهم لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله عنه لا سابقا ولا لاحقا لا كان ولا يكون لن يكون أبدا أن يوجد من هو مثلهم فضلا عن أن يكون خيرا منه لا كان ولا يكون مثلهم أبدا رضوان الله عليهم خير الخلق بعد الأنبياء في جميع الأمم لا يلمزون ولا يعابون ولا يسبون ولا يشتمون لأن لهم في عناقنا المنة حملوا الشريعة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين ونصر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير خلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الشفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل أما كون هذه الأمة خير الأمم فلقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الرسل فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة فلقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وفي لبض خير أمتي قرني والمراد بقرنه الصحابة وبالذين يلونهم التابعون وبالذين يلونهم تابعوا التابعين قال شيخ الإسلام ابن كيلية رحمه الله والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه وجمهور الصحابة قرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربع منقراض خلافة الخلفاء الأربع حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليث رضي الله عنه سنة مائة من الهجرة وقيل عشر ومئة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح واتفقوا أن آخر من كان من أتباعي التابعين من من يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ورئتين ونشهد أن الله خص رسوله بأصحابه الأبرار فضلا وأيدا فهم خير خلق الله بعد نبيه بهم يقتدي في الدين كل من اقتدى وأفضلهم بعد النبي محمد أبو بكر الصديق ذو الفضل والندى لقد صدق المختار في كل قوله وآمن قبل الناس حقا ووحدا وفاده يوم الغار طوعا بنفسه وواساه بالأموال حتى تجردا ومن بعده الفاروق لا تنسى فضله لقد كان للإسلام حصنا مشيدا لقد فتح الفاروق بالسيف عنوة كثير بلاد المسلمين ومهدا وأظهر دين الله بعد خفائه وأطفأ نار المشركين وأخمدا وعثمان ذو النورين قد مات صائما وقد قام بالقرآن ذهرا تهجدا وجهز جيش العسر يوما بماله ووسع للمختار والصحب مسجدا وبايع عنه المصطفى بشماله مبايعة الرضوان حقا وأشهدا ولا تنسى صهر المصطفى وابن عمه فقد كان حبرا للعلوم وسيدا وفاد رسول الله طوعا بنفسه عشية لما بالفراش توسدا ومن كان مولاه النبي فقد غدا علي له بالحق مولا ومنجدا وطلحتهم ثم ثم الزبير وسعدهم كذا وسعيد بالسعادة أسعد وكان ابن عوف باذل المال منفقا وكان ابن جراح أمينا مؤيدا ولا تنسباق صحبه وهل بيته وأنصاره والتابعين على الهدى فكلهم أثناء الإله عليهم وأثنى رسول الله أيضا وأكده. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على نبيه وعبده ورسوله وقليله محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين